بحر المكار والمغانم فيضيب تجشهر تجشهر ام الامانجي هل قصا القصايد ما توصفها بحر المكارم والمغالم فايض أم الأماجد توصف الفاضله كل اللي وفا وكل فقار ومتبصليلها ما شفنا وب طول الدهر حرمت نزيلها ويكفيها بهالدنيا فقر حقد ردعلها صفى الهربها <تصفيق> وبين حب هيضل امل بينا الها عباشه عاشه شبه عاشه ما يغذينا فضل هربها وفي نحوبها يضل أمل بينا لها عطاشه وجبها عاشه ما يخف تيل هادي خطى دروبها من قلوبها الفاطمه تنادي نذرج عمرها وكل صبورها للغنوتي الهادي خطى دروبها ومن قلوبها الفاطمه تنادي البنين ام البنين ام البنين تمو ابينها بالفضل وتعلا زاده هي صبحات بكل فخر من شأ وجوده من جودها بالفن باع بالغيره جوده جهيه سيم همول وظف وظف وعوده ابينها من اللي بان هنك وويل في العضيده وما تريده يصبحي بحيره قدك ابينا ه من اللي بان هنك وويل الغيره يوم في العضيده وما تريده يصبحي بحيره ام البنين أم البنين أم البنين ما تواصفها كم تعسر و صعب <تصفيق> لم البنين ان في الوجه و ظلم يسورها <تصفيق> اهدي جواب الفاتحه وصل القبورها <تصفيق> كل شد علك تنفرج ويخف عسرها <تصفيق> لا ما تعوفك من تشوفك نلتزم بها هي الحنونه بالمعون الحاجة تقضيها لا ما تعوفك من تشوفك ملتزم بيها هي الحنونة بالمعون الحاجة تقضيها أم البنين أم البنين أم البنين